And if not. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلُّ وَالْأَقُّ مِنْ رَبِّكَ 6 ب اللَّهُ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا بَيْنَهُ مَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ Mä <mallan> done الَشَيْئَ إِنْ خَلَقَهُ وَبَدَأْ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ ماء مهيد ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعلنا لكم مَا <تصفيق> تَشْكُرُونَ <تصفيق> بل هم بلقاء ولو ترى لا فرجنا نعمة الصالح إنما قنود ولوش قولا مني ولكن تعن قولوا 국민 تسبحوا بعمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى يطمئن يدعون ربه خوفاً وطمأون. مَا فِي لَهُمْ مِنْ انْتِقَامٍ وَتَأَيُّونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَنْ learn سقف ما هم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيث ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر ومن أظلم وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ عَنَّا مِنْهُمْ أئِمَّةٌ يَدْعُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا أَصْدَرُوا I'm mm -hmm. No! <laughs> ونخرج به زرّا فنخرج ääle.